الله عزّكم الينا رحمة ما ضل من تمعت قطاكا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره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 فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين ثم أما بعد روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث الصحابي الجليل ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون الكرم انما الكرم قلب المؤمن الحديث مفاده باختصار ان الناس كانوا يرددون ويتناولون الكلام فيما بينهم في توصيف العنب كفاكهه بانه الكرم ومن ثم يقولون الكروب ولعل في بلادنا بمصر حرصها الله تعالى ورعاها شركة الكروب ويتصنع من العنب مصنوعاتها ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل في إطلاق لفظ الكرم لا ينبغي أن يقتص بالعنب إنما ينبغي أن يصرف أولا إلى قلب المؤمن وثانيا لا مانع من تسمية العنب كرما فلا تفهم باركك الله من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العنب بالكرم إنما قال إنما الكرم قلب المؤمن على أن الكرم من الكرب والله جل ذكره قال في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم والتقى هل هي ظاهرة على الجوارح أم هي خفية في القلوب إنما التقوى ها هنا وأشار إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم يبقى إذن الحديث بينا ما فيه من إفاده فلا تفهم منه غير هذا لا تفهم أن في الحديث ناهيا عن تسمية العنب بالكرم لما تفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما الكرم قلب المؤمن يعني الأولى والأصل إذا صرف الكرم أن يصرف إلى قلب المؤمن ولا مانع من تسمية العنب بالكرم دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا وازدادت فيه مودتنا نموس هلت وارتسمت فرحتنا أسلمنا حين تعلمنا أن الإسلام إرادتنا وحبنا الله وكبرنا هذه والله عقيدتنا حيث الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق